amo من أنهاري كيف السبيل إذا لصوغ مشاعري كهدية؟ فلا بطالب بالكثر لم أسعى يوما للمديح ولم أر شيئا من الدنيا والدينري ابن العقول وهذه هي متعتي وسعادتي في ذلك الإعمار أنا. بستان زهر ناطر فلأنت سر نظاره الأزهار أودعت في نفس المحاسن كلها وسقيتها مستعد بالأمطار وأضعت منك فيك نور بصيرتي لي في ظلمتي اذا من كان هذا صنعه فجزي فسعدتني ولكن انا جدل بذاك الحب والاكبار وعلم بأن العلم يرفع من له يدعو وينشره كنهر جاري حتى الخلائق لا تمل لذكره ولقد تفيد يا فربما تختار ان تمشي على